بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غلقا والناشطات نشطا والسامحات سبحا فالسامقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم توجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوبه يوم إذ هو واجف أبصرها خاشعة يقول لا إن لم عدودنا في الحافرة أذا كنا عظام نخرة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 فهو طغى فقل هل لك الى ان تتذكر واهديك الى ربك فتحشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فندى فقال انا ربكم الاعلى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 وأغطش ليلها وأخرج اضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاقة